إذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وكيل مراق وظن نَأَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِنْ تُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فاجعل منه الزوجين الذكر وننفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما مَكَفُورَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ لَبَرَارًا يَشْرَبُونَ مِنْ كَ سَكَانَ مَزَجُهَا كَافُورَا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرَا